بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية, أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة وجوه عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية, تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية تسقى من ع... ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جو وجوه يومئذ ناعمة، ووجوه لسعيها, لسعيها راضية، في جنه عاليه في جنة عالية، لا. تسمع فيها لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرصعة فيها سرر, مرفوعة فيها سرر مرفوعة واكواب ممدوعه واكواب موضوعه وانا مالقوم صفه وانا مالقوم مبثوثه إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت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 لست عليهم بمصيصر لس إلا من تولى وكفر إلا فيعذبه الله العذاب الأكبر. سيعذبهم الله العذاب إن إلينا إياهم. علينا حسابهم ثم إن